وَإن اللهَّه عاقبَةُ الأمور وَمَن كَفَرَ فَ لاَا يَحْزُكَ كُفرْرُه إلَن مَرجعُهُم فَنُونَبِّئُهُم بمعملِلُ إ اللهَّه عَليم بذاتِ الصّدور نُمَتعُهُم قَليلًَا ثمُ نَ الطُّهُم إلى عذاابِالَّاليل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 ولو تائلل المجرمون لكن سؤوسِهم عدَ رَبهم ربنا أبصرنا وَسمحن ربنا أبصرنا وَوسمععنا فرجحنا نعمل صالِحًا إ موقون ولو شحْن لآتينا كل ننفسس حداها ولكنحق قو مني ولكنحق قو مي لا أملَ أن جهَّم من الجنَّة والن سجمععين. فَذوق بما نَسيتُم لِق أيمِكم هذا إ نَنسينك وَذوق عذاب الْ الخُلْدِ بِما كُُم تعملون إنما يُؤمننُ بآيات الذيينَ إذا ذكروا بِهَا خَّ سُجدهُ وَسَبح بحمدِ رهم وَسَبح بحمدِ رَبهم وَهُم لا يَستَكبرِون.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 ألَم يحْدِلَهمم كَمْ أهلَن مِنْ قبلهم منِن القُرون يَيمْشونَ فيِي مساكنهم إِ فيِي ذَلِكَ لآيات أَفَلاَا يسمعون أَلَ يرَ أن نَنسوقُم إلى الأرض الجرُزِ فَنُخْرِرج به زَرع فَنُخْرِرج بهه زَرعًا, به زرعا تأكللُ مِنْه أنعَامُهُم وَأَفُسُهم أَفَلاَا يُبُصِرون.